بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر شعبان من عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف نسأل الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الأول إن الحمد لله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 في هذه الدورة العلمية الموسومة بدورة السلطان المولى سليمان هذه الدورة المباركة في ولاية الناظور وفق الله تبارك وتعالى القائمين عليها لكل خير والشكر موصول للجهات المسؤولة التي رخصت في هذا الملتقى العلمي الدعوي المبارك وليس هذا بغريب فهم لهم عناية بتدقيف الناس في الأمور الدينية ومعرفة الأحكام الشرعية والعقيدة الصحيحة التي يتعبد العبد بها لربه واقتفاءا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والشكر أيضا لمؤسسة الرسالة للتعليم الخصوصي في إتاحة هذا المكان شكر الله لهم هذا المسعى المبارك ولا حرمهم الله الأجر ونبدأ في فعاليات هذه الدورة بمقدمة في رسالة أبي زيد القيرواني ولعل لشيخنا الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقا و المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت لطالما دوى في جنبات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ها هو بينكم في هذه المدينة المباركة مدينة الناظور فعلى بركة الله يبدأ شيخنا وحفقه الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره, ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين وعلى, وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقبل أن أبدأ درسي في مقدمتي رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي المسمى بمالك الصغير رحمه الله تعالى يطيب لي أن أعرب عن اغتباطي وسروري بلقاء هذه الوجوه الطيبة وبحفاوة هذا البلد الطيب المضياف شقيقي المملكة العربية السعودية الذين دائما هذان البلدان دائما يتعاونان على البر والتقوى ويتعاونان على كل ما من شأنه أن يحفظ لهذه الأمة دينها وأن يثقف أبناءها الثقافة الدينية الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فشكر الله لمن سعى ولمن أذن ولمن رخص ولمن أسهم ولمن شارك ولمن وفقه الله لتهيئة هذه الأجواء الطيبة فشكر الله للجميع هذه المساعي الطيبة وشكر الله للجميع القائمين على هذه الولايات طيبة وشكر الله للإخوة القائمين على مؤسسة الرسالة على ما أبدوا من تعاون وهذا شأن المسلمين دائما يتعاونون على البر والتقوى انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فجزى الله الجميع خير ما يجزي به عباده الصالحين ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح بعد هذا أيها الإخوة فإن تراث علماء المسلمين المتقدمين من أعظم ما يتجب العناية به لأن فيه خيرا وبركة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 ومن أبرز علماء المغرب والأندلس علماء أفاضل سجل لهم التاريخ مواقف عظيمة في نشر الدين الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووفق منهج الأئمة الفضلاء من أمثال الإمام مالك بن أنس امام دار الهجرة رحمه الله تعالى ومن ابرز من اشتهر في بلاد الغرب الاسلامي في بلاد المغرب والاندلس اربعة علماء فاضل هم الامام ابن ابي زيد القيرواني والإمام أبو عمر الطال منكي والإمام ابن أبي زمينين وحافظ المغرب الإمام الجليل شارح كتابي الموطأ الإمام أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي المالكي الشهير شارح كتاب موطأ الإمام الجليل مالك بن أنس الموطأ في كتابه الثري العظيم التمهيد فرحم الله الجميع وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين وصاحب هذه المقدمة التي أشرف بشرحها والتعليق عليها مع إخوة فاجمعنا بهم أواصر الدين بل واللغة والدم وسائر الوشائج العظيمة التي أساسها دين الله تبارك وتعالى ولا ندعي أننا سنضيف لهم معلومات إلى معلوماتهم التي نهل منها في هذا البلد المعروف بثقافته الإسلامية الطيبة لكن هذا من باب التعاون على البر والتقوى بين المسلمين ابن أبي زيد الخيرواني هو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن أو ابن بلال بن عبد الرحمن واسم جده أبو زيد اسم أبي أبيه أبو زيد لذلك اشتهر بابن أبي زيد الخيرواني اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد ولد سنة عشر وثلاثمائة للهجرة على الصحيح وتوفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة للهجرة النبوية واشتهر بالامامة والورع والتقى والزهد والخير والدعوة الى الله على بصيرة ألف هذه الرسالة وأسسها على التوحيد رسالة عميقة شاملة لجميع العبادات لكنه بدأ برسالة خاصة بالتوحيد وهي مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني وقد شرحتها في مدينة أقادير في العام الماضي وها أنا أشرفه بلقاء هذه الاخوة هؤلاء الإخوة لنشرحها في هذه الأيام المباركة مستمدا العون من الله تبارك وتعالى وسائلا إياه لي ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآن نشرح في هذه الرسالة والتعليق عليها بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين أجمعين آمين. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان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 هذه الرسالة كاملة وهو ما تنطق به الأنس وتعتقده الأفئدة وتعمل به الجوارح وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله عند تعريف المصنف رحمه الله تعالى ولكن المهم أنه أراد أن يبين قبل أن يسطر هذه الرسالة العظيمة الشاملة المباركة أراد أن يبينها أن يبنيها على هذا الأساس المتين وهو العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما يجب أن يعتقده العبد ويقوله ويعمل به حتى يعبد الله على بصيره حتى يعبد الله على بصيرة ويوخذ من هذا معنى الإيمان عند السلف وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى هو أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثم بيّن أساس ذلك كله قبل كل شيء وهو يعتقد المرء أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق وركز على هذا رحمه الله لأن النزاع بين الرسل وأممهم إنما كان في ماذا هل كان في العبادة أم في الربوبية ها؟ في العبادة بل إن أكثر الكفار من لدن قوم نوح إلى آخر الكفار الذين ظهروا وبعث فيه رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعترفون بأن الله رب كل شيء ومليك لكن النزاع كان حول حول إفراد الله تعالى بالعبادة لذلك قرر المصنف رحمه الله ابن أبي زيد بيان هذه المسألة وهو أن يعتقد المرء أن الله هو الإله الحق المعبود وليس هناك معبود سوى وهو ما بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وحي من أجله من حي عن بينه وهلك من أجله من هلك عن بينه وهو أشرف العلوم لأن شرفه بشرف المعبود سبحانه وتعالى كيف لا وهو يتعلق بتوحيد الله الخالص وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وإفراده جل وعلا بالعبادة ولذلك نجد الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم نبي وأفضلهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله كلهم يدعون إلى هذا التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت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 ومن عبد من دونه إلها آخر فإنه خاسر لا محالة ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولو قاتى بأعمال أمثال الجبال لأن الله تبارك وتعالى هو المستحق وحده للعبادة قال سبحانه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 قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد ولا مثل له ولا ند له قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولا مثيل له قال جل وعلا ولا, ولا, ولا ند له ولا شبيه له قال تبارك وتعالى ليس كمجره شيء وهو السميع البصير ولا ولد له ولا والد قالت جل وعلا لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا صاحبة له لأنه لا يحتاج إلى ذلك إذ أنه غني عن من سواه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا يحتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى والد وهذا دليل كماله سبحانه وتعالى إذ أن له الأسماء الحسنى والصفات العلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيجب الإيمان بذلك واعتقاد أنه منفرد بذلك كله لا ند له, لا شبيه له لا مثيل له لا قريب له لا والدة له لا والدة له لا صاحبة له لا جد له لا ولد له لا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فيجب على جميع المسلمين أن يفهموا هذه المسألة وأن يعوها وعيا كاملا فلا يدعو من دونه أحدا سواه إذا أيقنت يا عبد الله المؤمن أن الله لا ند له ولا مثل له ولا كفأ له ولا سمي له حتى ذلك عليك أن تفرده تعالى بالعبادة فلا تدعو إلا إياه ولا تستغيث إلا به ولا تستجير إلا به ولا تدعو إلا إياه وأن المساج بالله فلا تدعو مع الله أحدا وأن لا تستغيث بغيره إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وأن لا تستعين بغيره وأن لا غيره إياك نعبد وإياك نستعين وأن لا تعلق حوائجكم صغيرها وكبيرها إلا به وحده سبحانه وتعالى هو المتكفل بها وهو الذي يقضيها وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فإذا أيقنت بذلك يا عبدالله أيقنت أنه وحده المستحق للعبادة وأنه لا يدعى من دونه أحد ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو مدرا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين فضلش. قال رحمه الله تعالى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بين المسنف رحمه الله تعالى هنا بأن الله سبحانه وتعالى بما أنه لا مثل له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى فبناء عليه فإنه وحده الذي يدعى ويعبد ولا يدعى أحد سوى وبناء على ذلك يا عبد الله فإنك تفرده تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفاك العلاق اقرأ في الأول شوية وبدأ ذلك بقوله بأنه ليس لأوليته, ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ابتداء لو تأملتم قولا ولا لآخريته انتهاء لو تأملتم هذه الجملة فوجدتم أنها تستند إلى القرآن الكريم وإلى سنة سيد المرسلين وأنا هنا أسأل عن ما يؤيد هذه الجملة من الكتاب والسنة ويحدد الذي يجيب من أجل أن نتكلم بنظام حتى يعني نسير سيرا منتظما إن شاء الله فهمتم السؤال ليس لأوليات ابتداء ولا لآخريته ماذا انتهاء أريد دليلا من الكتاب ودليلا من السنة على هذا المعنى حدد يا شيخ تفضل قف نعم هو نريد اخر ياتي بذليل من السنه يكفيك هذا جزاك الله خيرا انت الأول انت انت فليس أيها فليس دونك شيء أحسنت تكملة لهذا متى يقال هذا الدعاء نفس الأخ المسؤول في أي مناسبة يقال هذا الدعاء أحسنت طيب سؤال ثالث من يذكر هذا الحديث كاملا ما نذكر هذا الحديث كاملا ربا كلها من الفتنام نعم, فالقة. مم. مم. نعم. وانت الاخر وبالترتيب اقضي عن ديننا واغنم من الفقر احسنت طارك الله بكم اذا الاجابه كما قال الاخوه كان عندكم جوائز تحددون الذين اجاب اقول حفظكم الله كما ذكر الإخوة الثلاثة الأول الآية قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذا من القرآن من السنة ذكر الأخ طرف الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضى عن الدينة ثم ذكر أخانا أخونا تكبنة الحديث وأوله اللهم رب السماوات السبعة رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضع الندينة واغنم الفقر ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان الله عز وجل لا يدرك كنها صفاته احد لا يدرك كنها صفاته الواصفون نعم صفات علمها ونؤمن بما ورد منها في الكتاب والسنة من غير تحريث ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم نؤمن بأن هذه الصفات لها معاني تليق بجلال الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وأنه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيط أحد بشيء من علمه يعني لا ندرك كنها الصفات ولا كنها الذات لا ندرك كنها الصفات ولا كنها الذات المقصود بالكنها الكيفية نكل علم الكيفية إلى إلى الله سبحانه وتعالى فمثلا إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته آمنا بهذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته وآمنا بأن لها معنى يليق بالله عز وجل وفوضنا الكيفية وفوضنا علم الكيفية الى الله سبحانه وتعالى وقد ضرب لنا امام دار الهجرة الامام مالك رحمه الله اروع الامثال في وضع قاعدة فريدة عظيمة يجب ان تطبق في جميع الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى وهو انه جاءه رجل يوما من الأيام من المتكلفين المتنطعين فقال له يا أبا الله قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فكيف استوى فقال بعد فأطرق قليلا حتى علته الرحضاء يعني حتى تفسد منه العرق ثم قال الاستواء معلوم لأنه ورد في سبعة مواضع من القرآن الكريم والكيف مجهول يعني العلم بكيفية نكله إلى الله والإيمان به واجب يعني الإيمان بحقيقة الاستواء على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته واجب على كل مسلم والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة ثم قال وما أرك إلا مبتدعا فأمر بإخراجه من مجلسه وكان هذا الإمام الجهبد من أشد الناس على المبتدعة هو القائل رحمه الله من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نمحتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا هذا دو... هذه درر تنطق بهدي الكتاب والسنة يتفوه بها هؤلاء الرجال العظماء من أمثال الإمام مالك وغيره من أئمة الهدى والدين ثم بيّن المصنف أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تدرك ذاته كيفية ذاته كما أنه لا يمكن أن تدرك كيفية صفاته ولا يجوز أن نتدخل في السؤال والتفكير في هيك الذات يكفي أن نعلم أن الله خلقنا لأمر عظيم وهي عبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله والرزاق ذو القوة المتين فتأمل يا رعاك الله الهدف والغرض الذي أوجدك الله له وقم بتحقيقه وإياك أن تتكلف ما لم يتعبدك الله به كالتنطع والتعمق والتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان لأن بعض الناس يتكلف مذر الذي سأل أعمالكا عن ماذا عن كيفية الاستواء هذا متكلف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك من المتمطعون أي المتكلفون الغلاف وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لما سمع بأولئك النفر الذين عزموا على التبتل والانقطاع منهم من ترك الطعام ومن ترك وهزم على الصوم وآخر حلف أن لا يتزوج النساء وآخر حلف أن لا يرقد قال أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وأمر الرجل الذي نذر أن يصوم نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس فأمره أن يستضل وليقعد وليتمى صومة. فهو عليه الصلاة والسلام لا يقر هذا النوع من التكلف والتعمق والتنطع هلك المتنطعون يقال إن رجلا جاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكان يعني متبذلا جالسا جلسة يعني ليس فيها شيء من الله جلسة عادية فدخل عليه رجل ذو هيئة فأصلح من جلسته وكفكف رجله وجلس وما علم أن هذا الرجل جسم البغالي وأحلام العصافير فقال له أيها الإمام متى يفتر الصائم قال يفتر الصائم إذا غربت الشمس قال وإذا لم تغرب قال إذا لم تغرب يمد أبو حني فتر جنيه ولا يبالي فهناك تنطع وتعمق الذين أولوا الأسماء والصفات وتدخلوا في ماهية الذات مثل الجهمية والمعطلة والمعتزلة والقدرية ومن نهج نهجهم من أهل الكلام سبب ضلالهم هو هذا أنهم كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون وتدخلوا في لا يعنيهم والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون به علما ويقول لا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء علمنا محدود قاصر على قدر حالنا أما علم الله فإنه لا ينفد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قل لو كان البحر قل لو كان البحر قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام و والبحر يمده من بعده من بعده سبعة أبحر ماذا؟ ما نفذت كلمات الله تأمل هذا يا عبد الله علم الله لا يحاط به والذين وقعوا في التأويل والتعطيل والتكييف والتنفيل والتشبيه سبب ذلك أنهم كلفوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به فلما وجدوا أنفسهم عاجزين اضطروا إلى التعطيل أو التأويل فأولوا وعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى تأملوا هذا وقفوا عند حدوده لا تتفكروا في هي الذات الإلهية تفكروا في آلاء الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فلا ينظرون إلى الإبل كيف. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اخترب أجلهم وكذلك يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون تأملوا هذه الأمور وتفكروا فيها أما التفكر في كنه الصفات أو في كنه ذات الله تبارك وتعالى فهذا ليس إلينا والمؤمن هو الذي يقف عند حدود الله ولا يتجاوز ما حد الله له إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا أكمل فلا تعتدوها فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها وسع كرسي السماوات والأرض الكرسي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن أنه موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فيقبل فيه كلام ابن عباس إذا ثبت بسند صحيح وهو ثابت ولله الحمد مع أن لفظ القدمين إثبات القدم لله قد جاء في حديث مرفوع يضع الجبار قدمها قدمه في النار عندما تشكو إليه وتقول يا رب أكل ببعضي بعض فيضع قدمه فتنزوي إلى بعضها حتى تقول يا رب قط قط أي كافيني ذلك فالقدم ثابت لله قد يستشكل بعض الناس يقول أليس القدم من صفة المخلوقين فيه أصابع وفيه دم وفيه لحم وفيه وفيه يا عبد الله أنت لست متكلفا بمثل هذا أثبت الله أن له قدما تثبت له قدم التدليق بجلاله وعظمته أثبت أن له وجها تثبت له وجها يليق بجلاله وعظمته أثبت أن له يدا سمعا بصرا إرادة كلاما علما حياة كل ذلك تثبته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية مع قطع الطمع عن إدراك كيفية ذلك إذ أن كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله وحده فالكرسي هو موضع القدمين كما ثبت ذلك عن ابن عباس وهم مؤيد بأن القدم ثابت لله جل وعلا فنؤمن بذلك على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته فضل ثم قال رحمه الله تعالى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 العليم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وفوق كل ذي علم عليم إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدر نفس ماذا تكسب غدا وما تدر نفس بأي أرض تموت وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى فهو عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا أبس إلا في كتاب مبين يعلم السر وأخفى يعلم دبب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء سبحانه وتعالى والخبير الذي يدرك بواطن الأمور وخفيها وأسرارها لأن الخبير أدق من البصير أدق من العليم فالخبير هو الذي يدرك الأشياء العظيمة التي لا يدركها إلا هو سبحانه وتعالى وهو السميع البصير وهو السميع القدير القادر على كل شيء إن الله على كل شيء قدير المدبر القدير هو الذي يدبر أمور الكون أم من يدبر الأمر فسيقولون الله القادر على كل حال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه قادر على كل حال لا يعجده شيء إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو السميع البصير قال الله عز وجل وهو السميع البصير إنه هو السميع البصير قال تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه هو السميع البصير فالله تبارك وتعالى يسمع لا سمعنا ويبصر لا كبصرنا لا يحد سمعه وبصره بحد بحيث لا تخفى عليه الأصواك يميز بينها ولا تخفى عليه المرئيات يميز بينها سبحانه وتعالى العلي الكبير العلي الذي له العلو ذاتا وقدرا وقهرا فهو العلي بذاكه وهو العلي بقهره وهو العلي بقدره قال الله عز وجل وهو العلي العظيم وقال تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى فهو العلي الذي هو فوق سبع سمواته كما يأتي تفصيل ذلك الكبير الذي لا يكبره ولا يدانيه أحد في كبره سبحانه وتعالى فهو جل وعلا الكبير القادر على كل شيء لأن لفظة الكبير ونحو ذلك والعظيم من الأسماء العامة التي تدخل فيها جميع الأسماء والصفات فهو الكبير في كل شيء والعظيم في كل شيء سبحانه وتعالى ثم قال بأنه فوق عرشه المجيد بذاته وعلمه في كل مكان نقف وقفة عند هذه المسألة لأنها مسألة تنازع فيها الناس مع وضوح الدليل فيها ومن أعجب أن علو الله على خلقه واستواءه على عرشه هو أقوى وأكثر أنواع الصفات أدلة ومع ذلك هي أكثر ومع ذلك كثر فيها ماذا الخلط والاختلاف نتيجة لبعد الناس عن هذه الكتاب والسنة وانغماسهم في علم الكلام والمنطق والفلسفة الذي يقول فيه الإمام الشافعي لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ بعلم الكلام وهكذا يقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا كنت أيها العبد تريد السلامة من هذا الاختلاف فاجعل أساس علمك كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح وانظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دلل على صفة العلو بأكثر من عشرين وجها تحتها نحو ألف دليل أكثر من عشرين وجه تحتها أكثر من ألف دليل ومن أراد توسع في هذا فليراجع كتاب الصواعب المرسلة لمن لابن قيم الجوزية لارحمه الله وقد لخص ذلك ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحوية بتلخيص جميل ونافع فارجعوا إليه صفة العلو صفة ثابتة في الكتاب والسنة لا يختلف فيها اثنان ولا يتنطح فيها كبشان إلا من أعرض وتولى وترك الكتاب الله وراءه ظهرية وأقبل على علوم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام عندها قطعا سيجد الاختلاف وسيجد الضياع وسيجد ما لا تحمد عقبه من أدلة العلو علو الله على خلقه وأنه فوق سبع سماواته وأنه مستوى على عرشه الآيات السبع الرحمن على عرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن في سبع سور من القرآن الكريم هي الأعراف و قبل طاها الأعراف ويونس والرعب وطاها والسجدة والحديث والفرقان كلها نصت على حقيقة الاستواء فماذا بعد الحق إلا الضلال فكيف نقول استوى بمعنى استولى وهذا سيأتي كلام توضيحه عند كلام المصنف عندما قال على العرف استوى وعلى الملك احتوى سيفصل هناك إن شاء الله أما أدلة العلو فمنها قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون التصريح بلفظ ماذا بلفظ الفوقية والتصريح بالعلوم مثل قوله تعالى وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم إنه علي حكيم سبحان ربي الأعلى والتصريح بالرفع بل رفعه الله إليه والعمل الصالح يرفعه والتصريح بالصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والتصريح بالنزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح المتواتر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له التصريح بيصدر فوقية وقد تقدم التصريح بأن الله في السماء أي فوق السماء قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء؟ أن بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم أن أم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قائلا لها أين الله قالت في السماء قال لها فمن أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقى فإنها مؤمنة والتصريح بالعروج قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وصحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الملائكة الذين ينزلون في صلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة الفجر قال فيعرجوا الذين باتوا فيكم هذه, كلها هذه بعض الأدلة التي كما قلت لكم تربوا على ألف دليل على علو الله عز وجل فنشهد أنه عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وطهرا ولا يجوز بحد نحوال أن نؤول العلو أو ننكره أو نقصره على علو المكانة أو على علو المنزلة أو نحو ذلك طالما وضحت الآيات ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وكونه فوق جميع خلقه ومستويا على عرشه ومع ذلك علمه في كل مكان هذا الدليل العظمة ودليل أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وقوله بذاته أنه مستوى استواء حقيقيا على عرشه قوق جميع سماواته وسيأتي توضيح ذلك أكثر عند قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى فضلش. ثم قال رحمه الله تعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين خلق, خلق الإنسان وهو يعلم ما توسس به نفسه قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال تبارك وتعالى فقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم وقال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالخالق من عدم هو القادر على البعث مرة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم إنه سبحانه وتعالى يعلم كل, كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قد تقدمتنا الآيات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه فيعلمها في السماوات وما في الأرض وما تتخط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى فعلينا نؤمن بذلك كله وأن نحققه بعبادته ولا نعبد أحدا سوى ما. وكونه أقرب إليه من حبل وريد يشمل علمه سبحانه وتعالى وما وكل الله به ملائكته وهو أعلم بذلك في قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وحملها على الله تبارك وتعالى وارد ولعله الأولى وحملها على الملائكة الذين وكلهم الله وهو أعلم بما وكلهم به ولكن لظهار قدرته أيضا كل ذلك وارد والمهم أنه لا تقفى عليه خافية وحبل وريد كما تعلم يا عبد الله هو الحبل الذي في وريدك أنت في راقبتك فعلم الله أقرب إليك من هذا الحبل الذي هو جزء منك نعم قال رحمه الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الاسماء الحسنى والصفات العلا لم يزل بجميع صفاته واسمائه تعالى ان تكون صفاته مخلوقة واسماؤه محدثة على العرش على العرش استوى وعلى الملك احتوى استواءه على عرشه تقدمت لنا ادلته والمقصود انه استوى استواء ان بجلاله وعظمته وقد فسره السلف الصالح بأن معنى استوى, استوى على وارتفع وصعد واستقر وهذه لا تعارض بينها تقصد هذه المعاني لا تتعارض فهو على على جميع خلقه وصعد فوق عرصه واستقر على عرصه وعلى على جميع خلقه سبحانه وتعالى وأحسن جواب يقال في هذا هو جواب, جواب الإمام مالك الذي تقدم لنا بيانه وكونه مستويا على عرصه لا يفهم من احتياجه للعرش فالعرش هو المحتاج إليه فهو غني عن العرش وعن غير العرش هو غني عن من سواه وإنما أوجد ذلك كله ببيان أو لإظهار قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء تبارك وتعالى والعرش هو أعظم المخلوقات الواجب علينا أن نؤمن بهذه الحقيقة ولا نقول استوى بمعنى استولى او قهرة او غالبة فهل صارعه احد او غالبة حتى يستولي عليه وهل نازعه احد في ملكه حتى يستولي عليه ولذلك قرنها بقوله وعلى الملك ايش احتوى أي أحاط بكل شيء والله من ورائهم محيط والله بما تعملون محيط والله بكل شيء محيط وكان الله على كل شيء محيط فهو الذي يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى فالواجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نحقيقه وأن نجري سائر الصفات مجرى الاستواء كما سيأتي الآن في بياني مسألة الصفات بشكل نعم اقرأ الجمهور اللي بعد احتوى نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلاء نثبت له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى, الأسماء الحسنى والصفات العلاء قال الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه وقال تبارك وتعالى الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى وقال جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فاسمه تبارك وتعالى حسنى بالغة القمة في الفسن وليس المراد بقوله حسنى المقارنة بينها وبين غيرها وإنما المراد أنها حسنى بكل ما تحمله كلمة الفسن من معنى حسنى في معناها حسنى في كلاءة, كلاءة الله لك بها حسنى في مدرولها حسنى في آثارها حسنى في كل شيء فالله تبارك وتعالى له الأسماء والحسنة يعني ليس المراد أنها مقارنة بغيرها وإنما المراد أنه حسنى من كل وجه وهذه الأسماء الحسنى ليست منحصرة منها ما أطلعنا الله عليه ومنها ما أطلعنا عليه سبحانه وتعالى ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين كلها ماذا مئة إلا واحدة كلها حسنة من أحصاها دخل الجنة وليس المراد أن الأسماء منحصرة في هذه ال والتسعين وإنما هذا نظير قولك عندي في هذا الفصل مثلا مئة طالب كلهم مجدون أو تقول عندي مئة جرهم أريد أن أتصدق بها في سبيل الله لا يعني هذا أنه ليس عندك غيرها ولله المثل الأعلى المقصود أن جميع اسم الله حسنى ولكن من أحصى تسعة وتسعين من هذه الأسماء الحسنى فإنه ينال هذا الفضل العظيم وهو دخول الجنة وإحصاؤها يكون بحفظها والعمل بها والإيمان بها والإيمان بأثارها وتفهم معانيها والوقوف عندها وليس المراد أن نترنم بها ولغنيها بالحفلات ليس هذا من إحصائها المراد بهذا الحديث إنما الإحصال مقصود به العمل بمقتضاها كأن ندعوه بها وأن نؤمن بها جميعا وأن لا ندعو الله إلا بها وأن نؤمن بآثارها وأن نؤمن بأنها حسنة وأن نؤمن بأنها عظيمة وأن نؤمن بأنها أسماء لله عز وجل طالما ثبتت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والصفات والصفات العلا له الصفات العلا نصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به, به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل كل ذلك في حدود ما وصف الله به نفسه مع الإيمان بأن الله عز وجل له جميع صفات الكمال ونعوث الجلال ولكن بالتحديد لا نحدد للاما نص جافي بالنص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان بالصفات العلاء يجب مراعاة القواعد مراعاة القواعد الآتية أولا أن الأسماء والصفات توقيفية لا نزيد فيها ولا ينقص ولا ننقص ولا ندخل فيها ما لم يأذن به إلا ثانيا أن نثبت منها ما جاء بالكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان ثالثا أن نعتقد أنها لائقة بجلال الله وعظمته يعني نثبتها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته رابعا أن لا ننفيها ولا نعطلها خامسا أن لا نؤولها بتأولات الجهمية فلا نقول استوى بمعنى التولى أو يده بمعنى قدرته أو وجهه بمعنى ملكه بمعنى ملكه أو نحو ذلك سادسا أن لا الله بخلقه فنعتقد أنها لا تشبه صفات المخلوقين فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات سابعا أن نمثل الله بخلقه ولا نمثل خلقه به سبحانه وتعالى ثامنا أن ننفي عن الله ما نفى عن نفسه بالنص وأن ننفي عنه جميع صفات النقائص والعيوب التي لا تليق به سبحانه وتعالى تاسعا قلنا تقدم أن نؤمن بالمعاني أن لها معاني عاشرا أن نفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى فلابد من مراعاة هذه القواعد في باب الأسماء والصفات حتى نثبتها كما جاءت في القرآن والسنة وأحيلكم للتوسع بهذه في... المسألة إلى كتاب القواعد المثلة في أسماء الله والصفات شيخنا الشيخ محمد بن صاحب عسيمين يرحمه الله وكتاب منهج دراسات الأسماء والصفات لشيخنا الشيخ محمد الأمير الشنقيطي الجكني يرحمه الله بالضافة إلى بقية كتب السلف نعم فضل قال رحمه الله كلم موسى بكلامه قبلها في طيب. وله الأسماء الحسنى والصفات العلام لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة هنا نبه على مسألة نبه المصنف على مسألة وقعت فيها الجهمية والمعتزلة فهو يبين أن أسماءه أن وصفاته تتقدس وتكرم وتعظم عن أن تكون مخلوقة لأن المعتزلة لما نفوه الصفات نفوها بدعوة أنها مخلوقة كما خلق بقية الأشياء وهذا النفي باطل فلا يجوز أن يقال بأن الصفات الرب مخلوقة ولا يجوز ان يخاض فيها بغير القواعد التي اشرنا الى بعضها ويجب ان نعلم ان الصفات غير الذات فالذات ما قامت بنفسها والصفات هي التي تقوم بماذا بالذات لكنها لا تقوم وحدها والمعتزلة والجهمية الذي جعل... جعلهم أنهم يقولون إن الصفات الرب المخلوقة الذي أوقعهم في هذا المأزق أنهم جعلوا الصفات أمور تقوم بنفسها والصفة لا يمكن لا لغة ولا عقلا ولا شرعا لا يمكن أن تقوم بنفسها بل الصفات هي التي تقوم بغيرها فسمعك أنت الآن وبصرك أنت المخلوق ولله المثل الأعلى هل سمعك أمر قائم بذاته بعيد عنك أم أنه قائم بك ها؟ قائم بك سمعك قائم بك كلامك يدك رجلك وجهك ملامحك الصفة لا تستقل بذاتها المعتزل والجهمية لما بعدوا عن الكتاب والسنة جعلوا الصفات أمورا قائمة بذاتها ثم اضطربوا منهم من, أولها منهم من نفاها منهم من عطلها منهم من قال إنها أشياء مجازية أسماء لبعض المخلوقات منه من أثبتها بدون معاني تلق بالله عز وجل منه من قال نتوقف نفوض لا نقول شيئا لا نقول إنها صفات لله وغير صفات إذن ما معناها ولماذا منزلت في القرآن الكريم إذا كانت لا ليست صفات للرب جل وعلا بخلاف أهل السنة فإنهم آمنوا بها على مراد الله <تصفيق> سبحانه وتعالى كما تقدم من كلام الإمام مالك ويشبهه كلام للإمام الشافعي لكنه كلام عام في وغيرها قال الإمام الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله حسنتم وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراده رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب لكم مثالا الصحابة رضوان الله عليهم عندما نزل القرآن عليهم وبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه عندما سمعوا الرحمن على العرف استوى هل قالوا كيف استوى؟ هل استشكلوا الأمر؟ هل سنازعوا فيه؟ هل كيفوه هل عطلوه هل شبهوه هل مثلوه هل اولوه قالوا امنا به كل من عند ربنا لما قال لهم تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ما قالوا لماذا نقول ان لله وجه الله جاءت الجهمية قالت الوجه فيه عينان وفيه شعر وفيه دم وفيه عظم وفيه لحم وفيه وفي الاخره يا اخي هل تعبت بهذا هل سال الصحابه هل سأل الصحابة النبي عن هذه المسائل ام انه أنهم سلموا واذعنوا وامنوا بالله وما جاء عن الله على مراد الله آمنوا بأن له وجها يلق به عندما قال جل وعلا بلده مبسوطة وقوله تعالى لما خلقت بيدي قوله تعالى يد الله بوق أيديهم هل قالوا نؤول اليد بمعنى القدرة هل ثبت عن أحد من الصحابة هذا ومن الذين يجب أن نتعبد الله على فهمهم بادئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة أنا أقول هذا الكلام يا إخوتاه لأن لأن, لأن ثمة كتبا توجد في بلاد المسلمين وتدرس في مدارس المسلمين كلها تؤول صفات الله أو جلها تؤول صفات الله تبارك وتعالى لما لا نقف كما وقف الصحابة عند عندما نزلت عليهم هذه الآيات أليس هم الفصحاء البلغاء فلما لم يقولوا استوى بمعنى استولى لأن عندهم مبدأ وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انظر جمع بين الرد على المشبهة والمعطلة رد على المشبهة بقوله من الرافضة وغيرهم بقوله ليس كمثلين شيء ورد على المعطلة بقوله ماذا أجيبه وهو السميع البصير أرأيتم يا إخوتا كيف الصحابة كانوا على هذا المنهج القوين هل تعلمون أحد من الصحابة استشكل كلمة جملة الرحمن العرش السوا هل استشكل وكلم الله موسى تكليما هل استشكل وجاء ربك والملك صفا صفا طيب ألا يسعنا ما يسعهم ألا يسعنا ما يسعهم حيث فهم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله هذا أسوقه لبيان أنه يسعنا ما يسع من؟ الصحابة وأن الذين يخالفون أمر رسول مهددون بالوقوع في ماذا؟ في الفتنة جاء رجل إلى الإمام مالك قال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال قال أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا المسكين ولكنني أريد أن أحرم هنا من جوار القبر قال ويحك لا تفعل ويحك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة قال أية فتنة إنما هي أميال أزيدها أن يدخل في الله ما ليس من إنما هي أميال نزدها تقرب بها إلى الله قال وايحك لا تفعل ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالذي يؤول الصفات متوعد بهذا الوعيد وفعلا والله يا إخوتا لقد وقعوا في الفتنة ألا في الفتنة سقطوا عندما حادوا عن كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستبدلوا بذلك علم الكلام والمنطق والفلسفة يلزم من كذا كذا وكذا وتنبني تلك النتائج على تلك المقدمات وتلك الجزئيات على تلك الكليات ونحو ذلك لما خاضوا هذا الخوض من جراب الكلام المذموم وقعوا في التناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا هو الذي حذر منه المصنف بقوله أعيد العبارة لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة سبحان الله لم يزل بجميع أسماء وصفاته يعني لم يزل متصفا بالصفات العلا ومتسميا بالأسماء الحسنى بلا ابتداء وبلا انتهاك ما تقدم ثم سبحها سبحانه وتعالى ان تكون اسماؤه وصفاته مخلوق كما تقول الجهمية والمعتزلة لان الجهمية تقول ان الاسماؤه وصفات مخلوقة والمعتزلة تدعي انها فهمة الصفات أنها, انها تؤمن بماذا بماذا بالاسماء لكنها تعطل ماذا الصفات فعادت الى قول من ها عادت المعتزله الى قول من الى قول الجهميه اوعيد مره اخرى الجهميه الجميع لا اسماء ولا صفات الا عز وجل واضح كلها مخلوقة المعتزلة قالوا لا نحن نقول إن الله سميع بصير قدير لكن ليس له سمع ولا بصر لا قدر كيف ولذلك رد عليهم بعض السلف قال إنهم بناء على كلامهم يسمى الأعمى بصيرا والبصير أعمى والسميع أصم والأصم ماذا سميع مدام لا يؤمنون بأن الله هو السميع البصير تعالى الله عما يقولون علوة كبيرة ولذلك أسوق لكم موقفا من أعرابي على فطرته السليمة جاء مرة على جهم جهم بن مؤسس مذهب الجهمية والمعتزلة وهو تلمين الجعد بن برهم فرأاه يقرر يقول أيها الناس إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة عليم بلا علم خبير بلا خبر, خبر قدير بلا قدرة لطيف بلا لطف لا إله إلا الله إذن معنى ذلك أن الكلام العربي كله لا معنى له أليس كذلك فارتجل الأعرابي قصيدة هجى فيها جهما وإليكم ما أحفظ منها سأقولها بترسل حتى من أراد أن يكتبها يكتبها يقول أنتم عرفتم لماذا قالها وجد جهما يقرر ماذا أن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر إلى آخر ما قال, قال هذا الأعربي وقف عنده وقال ألا إن جهما كافر بان كفره ألا إن جهما كافر بان كفره ومن قال يوما قول جهما فقد كفر ومن قال يوما قال جهمن فقد كفر لقد جن جهمن اذ يسمى الهه, إذ يسمي إلهه سميعا بصر سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر جوادا بلا جود رضيا بلا رضا جوادا بلا جود رضيا بلا رضا عليا дلا علم خبيرا بلا خبر عليما بلا علم خبيرا بلا خبر ايرضيك ان لو قال يا جهم قائل ايرضيك ان لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر حليماً حليم بلا علم طوي بلا قوة طويل بلا طول يخالفه القصر عليم بلا علم رضي بلا رضا فبالجهل موصوف فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر أمدحا تراه أمهجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر أمدحا تراه أمهجاء وسبة وهز كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر تصيرهم عما قريب إلى سقر راجعوا هذه الأبيات فلعلي ما أدخلتها كاملة في كتاب وسأسألكم لمن هذا الكتاب وما المقصود بعنوانه في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وأقول للإخوة وليكن المجيب واحدا باختيار الشيخ أبي ويس أقول لمن هذا الكتاب ومن مقصود بالأحمدين بسرعة بس تعالى الكتاب للألوسي رحمه الله رد فيه على ابن حجر الهي آه. الهي لا ليس الهي تمي. بالتاء الهي تمي. ودافع فيه عن ابن تيمية يرحمه الله إذن من الأحمدان أكمل ابن كيمية وأحمد بن حجر الهيتم كلاهما أحمد يستحق جائزة كبرى يا شيخ إذن كما قال أخي وفق. الاسم الكريم نعم جلال من وفقك الله أقول كما قال أخي الكتاب لألوسي رحمه الله والمقصود بالأحمدين أحمد ابن عبد الحلم عبد بن تيمية الحراني شيخ الإسلام الله وآحمد بن حجر الهيتمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة والكبائر وغيرها وقد انتصر لمن لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية تعلموا رحمه الله ويكون هناك بدهيات يعني الأعرابي استغرب عندما سمع هذا يقرر هذا الجهم يقرر سمع بلا سمع كيف؟, كيف سمع بلا سمع كيف بصير بلا بصر كيف عليم بلا علم يقال أن رجلا لا يحفظ القرآن فسمع رجلا يقرأ الآية خطأ وخرى عليهم السقف فخرى عليهم السقف من تحتهم قال ويحك انا لا أحفظ القرآن لكن السقف لا يخر من تحت يعني قضية واضحة فهؤلاء الذين يمكنون الصيف أسماء الصفات يغالطون اللغة يغالطون العقل يغالطون الفطرة يغالطون الواقع كيف سميع بالأسان كيف يكون هذا هذا أمر لا يمكن أن يكون في الوجود فهمتم هذه أمور يجب أن تفهموها وتعوها جيدا لأنكم ستجدون من يجادل في مثل هذه الأشياء يجادل بالباطل فامسكوا بكلام الإمام مالك وطبقوه على مع القواعد التي أشرنا إلى بعضها وطبقوها على هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ولا تغرنكم بعض العناوين البراقة كتاب ألف قريبا عنوانه هذه عقيدة الخلف والسلف طيب العنوان جميلة ليس كذلك وخذ المغالطة الأخرى يقاعد قواعد السلف كاملة ثم يطبق عليها منهج الخلف وهو التأويل وهذان ضداني لا يجتمعان ونقضاني لا يجتمعان ولا يرتفعان طبعا قال رحمه الله تعالى كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد الله أكبر بقي وقت عن كثير لأن مسألة هذه طويلة نكمل هذه المسألة تطول لكن يقولون باقي ربع ساعة المغرب نكملها ولا أشياء محمد طيب كلم الله موسى تكليما ثبت في القرآن والسنة أن الله أكلم موسى عليه السلام وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم آدم عليه السلام فإنه نبي مكلم كما جاء في الحديث فيجب أن نثبت أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء فصفة الكلام صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء يتكلم متى شاء يتكلم بما يشاء يتكلم إذا شاء ومعلوم لدى الفطر السليمة أن الكلام صفة ماذا كمال وصفة نقص صفة كمال وما لم يتكلم صفة ماذا صفة نقص بل يسمى عند العرب أخرص أبكب كل على مولاه طيب هؤلاء المساكين الذين نفوا كلام الرب تبارك وتعالى كما نفوا علوه ومجيئه وسائر صفاته بنوا ذلك على ماذا بنوا على فهم الفاسد وهو نفس الفهم الذي بنوا عليه آراءهم في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى فقالوا لو أثبتنا لله الكلام للزم منه وجود آلات من آلات البشر من فم ولسان وشفتين وأسنان ولهات وحنجرة وحبال صوتية وبلعوم ورئة ووالى اخره طيب هذه من صفات من المخلوقين فماذا فعلوا والحال هذه قالوا لا يمكن ان يكون الله متكلما بل كلامه يخلقه خلقا ولا يتكلم به كما يخلق الاشياء كلها والآية الكريمة التي أرد المصنف تدل عليه ترد عليهم من أربعة وجوه وكلم الله موسى تكليما ومثلها قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين سجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى وقوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه هذه آيات صريحة واضحة في تقرير أن الله قد كلم موسى كلاما حقيقيا لا مجازيا أليس كذلك؟ أنت عندما تقول فلان كلمك اليوم تقول نعم كلمني هل يخطر ببالي أحد أنك تقصد أنه يعني أنك رأيته مثلا في المنام أو أن الذي كلمك شخص آخر أنت قلت كلمني زيد ولله المثل الأعلى لو جاك شخص يقول لا ما كلمك زيد كلمك محمد أو عمر يكذبك فماذا يقال عنه لا يصف هنا إلا بالجنون طيب أنتم يا مساكين يا مجانين الله عز وجل أقصد المؤولة يقول لكم وكلم الله موسى تكليم هذه الآية تثبت صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بالجلال وعظمته من أربعة وجوه الوجه الأول أنه أكد بالسعل كلم الله موسى كلم وثانيا ان هذا الفعل مضاعف والتضعيف زيادة في المعنى كلم شدد قدر فهم هل تفيد زيادة الفهم والوعي ثالثا أن لفظ الجلالة الله مرفوع مما يدل على أنه هو المتكلم وهو صاحب الكلام رأت رسالة عن هذه النقاط تبهوا رابعا أنه أكد بالمصدر المؤكد لفعله وهو قوله ماذا تكليما هذه وجوه أربعة عبر بالفعل كلمه ثانيا الفعل مضاعف يفيد زيادة من المعنى تأكيدا في المعنى ثالثا لفظ الجلالة مرفوع رابعا أكد بالمصدر المؤكد لفعله وهي كلمة تكليما واضح طيب قال أحد المؤولة لعمر بن علاء أحد القراء ولعله عمر بن عبيد المعتزلي قال ما رأيك لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليمة بنصب نفذ الجلالة طبعاً فن... لم يقرأ أحد بهذا وإنما هذا كله... كله تكلف من أجل أن يصل إلى ماذا؟ إلى مذهبه الفاسد وهو نفي كلام الله عز وجل لكن الله ألهم أبا العلا جواباً صفعه على وجهه فقال له هو قال يريد أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة هذا الذي يريده من؟ المعتزل عمرو بن عبيد. كيف؟ كيف الآية بالنصب؟ الآية الله التبس عليك وفقك الله الآية بالضم بالرفع وكلم الله موسى تكليما من المتكلم الله من المكلم موسى عليه السلام اتضح يا شيخ طيب هنا عمرو بن عبيد المعتزلي قال لعمرو بن العلاء لابي عمرو بن العلاء احد القراء المعروفين قال له ما رايك لو قرانا هكذا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة ليجعل موسى هو المكلم والله هو المكلم يريد من رأي ذلك ماذا أن ينفي كلام الرب سبحانه وتعالى انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا لكن الله ألهم عمر بن علاء جوابا لا يمكن أن يقرأ على غير المراد حتى ولو تكلفا قال هب أنني سلمت لك بهذه القراءة فماذا تقول في قول الله عز وجل وكلمه كاكمل ربه طيب من يشرح لي وجه الرد في هذه الآية من يشرح لي وجه الرد وجه في هذه الآية مرة نفروعي بالسؤال رد عليه رد عليه أبو عمر بن علاء قال هب أنني سلم وقرأت بقراءتك هذه وكلم الله موسى تكليما فما كنت قائلا في قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه الذي يعرف وجه الرد أقترح أن يعطى جائزة ثمينة من غير من أجاب سابقا كيف الضمير؟ ما عندنا ضمير ينصب أو لا ينصب هي ربه هو منصوب الضمير منصوب لا هالضمير في محل نصب طيب أنت لعلك فاهم الجواب لكن ما استطعت أن تبلوره من يكمل طيب الجدل هنا حتى هناك هو نريد أن نقرأ منصوب مثلا دقيقة شوي نعم أحسنت إيه يعني تريد أن تقول ماذا إن الفعل قد أخذ مفعوله بقوله كلمه فيستحيل أن ينصب رب كذا ثم إن الرب مضاف إلى هذا الضمير نفسه فالمتكلم من؟ الله سبحانه وتعالى أنت عندما تقول كلمه زيد ولله المثل الأعلى كلمه قد استكمل الفعل قد استكمل مفعوله والذي بقي هو الفاعل والفاعل هو رب ثم إن الرب مضاف إلى ماذا؟ إلى هذا الضمير فيستحيل لغة وعقلا وفطرة أن يقال بنصب نفظ الجلالة في ربه واضح؟ أحسن تجر واضح المعنى يا إخوان؟ طيب إذن هذا هو وجه الاستدلال بالآية الكريمة ونخلص منها أن كلام ربي غير مخلوق كما أن سائر صفاته غير مخلوقة أيضا وسيأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله ثم انتقل إلى مسألة القرآن الكريم وقال اقرأ وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد هنا قرر المصنف بأن القرآن كلام الله فأولا نثوق الأدلة على ذلك قال الله عز وجل وإن أحد من أمشكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ما هو كلام الله المشار إليه هنا القرآن الكريم والذي يسمع هو القرآن هنا والمراد بالمسموع هو القرآن فأجره حتى يسمع كلام الله كيف أضيف إلى الله ثم نقول إنه مخلوق هنا قاعدة يجب أن نفهمها المضاف إلى الله على نوعين إضافة معاني وإضافة أشخاص المضاف إلى الله على كم نوع على نوعين إضافة معاني وإضافة أعيان وقد يقالوا إضافة أشخاص وأعيان أدق لأن تسمى الأشخاص وسائر المخلوقات فإضافة المعاني للرب جل وعلا هي من إضافة الصفة إلى الموصوف ككلام الله وقدرة الله ويد الله ووجه الله عزة الله ونحو ذلك فهذه من إضافة ماذا معي ولا لا هذه من إضافة المعاني فهي إضافة صفة إلى إلى منصوفها قدرة الله صفة لله كلام لاصفة لله عزة لاصفة لله يد لاصفة لله وجه لاصفة لله سبحانه وتعالى إضافة المخلوقات إلى الله من إضافة الخالق إلى خالقه تشريفا وتعظيما لها كما نقول ناقة الله وبيت الله ورسول الله ونبي الله ونحو ذلك فهذه من إضافة ماذا من إضافة المخلوق إلى الخالق من إضافة المخلوق إلى الخالق إذا عرفنا هذه الطاعدة استطعنا أن نرد على المعطلة والمشبهة إذن قوله حتى يسمع كلام الله إضافة مخلوق ولا إضافة صفة إضافة صفة من هنا نقول إن كلام الله صفة من صفاته وليس, خلق وليس خلقا من خلقه ولا صفة لأحد من خلقه لأن بعضهم يقول إن الشجرة التي تكلمت وها كلمت موسى وإن القرآن خلق ثم سمع النبي سمع جبريل سمع جبريل القرآن ف وجعله ماذا انتم معي سمع جبريل فبلغه فهو كلام الله الذي خلقه في اللوح المحفوظ ثم سمعه من جبريل هذا كلام في منتهى السقوط بعد أن عرفنا هذه القاعدة وأن إضافة كلام الله وهو القرآن إلى الله من إضافة, من إضافة الصفة إلى ماذا إلى الموصوف بعدها علينا أن نسهم الآتي واحد القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة ثانيا ان الله تبارك وتعالى تكلم به بحرف وصوت لماذا قلنا بحرف صوت؟ لأن البعض يدعون أنه عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله وإذا كان هو كلام الله حقا فلابد أن يكون قد تكلم به حقيقة بحرف وصوت ثالثا أن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى وللمزيد من الصافيه نواصل نتطرق عند الفقره هذه يرجى زياره موقع ميراث الانبياء www.mirath.net وجزاكم الله خيرا